بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إِنَّمَا تَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حَرْفًا وَلَا نُطْقًا مَا يَأْتِيهِمْ مِن لَّذِكْرٍ يَرْدُّونَ لَهُ مُحْتَفِظِينَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ من من ربهم محدد إلا وهم لَا يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْأُلُوهِيَّةِ وَبِهِ يَحْكُمُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم وثروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال رب يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه كانت قبلا لهم يوم قريت أهلكناه فهم يؤمنون. الما قبلت إلى رجال النوح إليهم وما رسرا قبلك إلى رجال النوح إليهم بسألو أهل الذكر إن كل تُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا زَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا قُلْنُوا الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ وَمَا جَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا يَسُدُّ النَّاقَةَ كُورًا رَّأَيْنَاكَ قَائِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَزَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ثم صدق لهم الوعد فأنجيناهم ومن مشاه لأهلكنا المسرقين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزل إليكم كتاباً في ذكركم أ فلا تعقلون أ تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرتبون فلما لا تركبوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركبوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لكم تسألون قالوا يا ويلنا تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السباب ما أَوَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِيدٌ وَلَا غَلَطٌ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِيدٌ لَوْ أردنا لأخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا وَذِفُّ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بَلْ هُوَ يُرْفُضُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَنفُضُونَ ولكم الويل إما تصفون وَلَهُ الْوَقُوعُ وَإِلَيْهِ الرُّجُوعُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَ يكون عن إبادته ولا يستحزن، ورنع له لا يستكبر. الليل وانهى ولا يفترون يتبعون الليل وانهى آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما فسبحان الله رب العرش عما يطفون فسبحان الله رب العرش عما يطفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قلها توبوها لكم أم اتخذوا وذكر من قبلي هذا ذكر من معل وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وما أرسلنا من قبلك من لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا إليه وما لا إله إلا أنا فاعبدون إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا استخذ ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون يقوله بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبق بالقول. ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعلم ما بين أيديهم وما ولا يشفعون إلا لمن يرضعه من خشيتهم مشفقون. ولا يشفعون إلا لمن يرضعه من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ولن يقول منهم الَّذِي كَانَ ظَالِمًا لِّنَفْسِهِ كَذَلِكَ كَانَ لِلظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا من كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا بالأرض واجعلنا السماء سقفا محفوظا واجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم عن آياتها معرضون الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كلم في ذلك يسبحون وما جعل مال بشر من قبلك الخلد وما جعل مال بشر من قبلك الخلد. أَفَإِنْ مِتَّفَ هُمُ الْخَالِدُونَ أَفَإِنْ مِتَّفَ هُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْرِ ويبلوكم بالشر والخير فتنة ويبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون وإذا اَكَّلَذِينَ كَفَرُوا إِن تَنسَوُنَّ كَإِلَٰهٍ زَوَاء وَإِذَا مَاتَ تَرَى الْأَرْضَ تَخِذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذا الَّذِي يَذْكُو أَلِهَتَكُمْ إِنَّهَا تَخِذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذا الَّذِي يَذْكُو أَلِهَتَكُمْ أهذا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان, الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سأريك آياتي فلا تستعجلون سأريك آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن مذور النار ولا عن ظهورهم لو يعلموا الذين كفروا حين لها تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استغزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ولقد وُرْدِ ابْعَثُلِ مِن رَّبِّهِمْ فَأَبْهَرِكَ فَهَا قَائِلَ الَّذِينَ تَسْخَرُ مِنْهُمْ فَاحْقِرِ الَّذِينَ تَسْخَرُ مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَطِعْ بِالَّذِينَ لَا تَخْشَوْنَ مِنْهُمْ إِلَّا جَانُوا بِهِ وَاسْتَهْزَؤُوا قُلْ مَن يَتَّقِكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ رَحْمَنٍ قُل عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم وقال عليهم العمو بل مدعناها ننقصها من أطرافها أ يرون أننا في الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفهم الغالبون ما أنذوك بالوحد؟ قل إنما أنذوك بالوحد، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما. من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا اننا كنا ظالمين ولا ان تستنبحه منا عذاب ربك لا يقولون لا وإلا لا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس الشيء ونضع الموازين القسط في يوم القيامة فلا تظلم نفس سيئة وإن كان مسقى لحبة من خردل أتينا بها وإن كان مسقى لحبذ وعدال اتينا بها وكفانا حال تب وكفانا حال تب ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا التقييد، ولقد أتينا نوسة وهاون الفرقان رضيانا عن ذكر المتقين الذين يخشون ربهم. يقول الذين يخشون ربه بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مباقر أنزلناه و له أتعودتم لهم كرود؟ أتعودتم لهم كرود؟ ولقد آتينا إبراهيم أشدهم من قبل وفنه. قد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنزلت أنتم له عاكفون إِن قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ do mu أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات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 وَتَّلَّاهِ لَا أَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِّرِينَ وَتَّلَّاهِ لَا إلا كبير لهم لعل لهم إليه يرجعون فجعلهم أَتَنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ قَالُوا مَاذَا هَذَا بِأَتَنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ مَنَافِتَي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا سَمِعْنَا فعلتها أنتم الظالمون ترجعون إلى أنفسهم بقر إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤسهم لقدم أنت ما هؤلاء ينطقون، ثم يكسوه على رؤسهم لا علمت ما. من دون الله ما لا يفعكم شيئا ولا يضركم قال أَفَتَعْبُدُونَ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّ لَكُمْ رَبًّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أفلا تع... يرقوه وانصروا الها تتم ان كنتم فاعلين أودع وسلام على إبراهيم قلنا لا وقولي أودع وسلام على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلنا الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونذجناه ونوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وَالَّذِي جَعَلَ إلى الْأَرْضَ التي وَالسَّمَاءَ فيها للعالمين مِنَ السَّمَاءِ إسحاق ويعقوب بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فعلا الخيرات، وجعل لهم أئمة يهزل بأمرنا، وأوحينا لهم فعل الخيرات، وأوحى. الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء كَرَنُ لَا عَامِدِينَ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِيمًا وَنَذَيْنَاهُ مِنَ الْقُرَى وَلُوطًا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قومة وإن فاسقين إنهم كانوا قومة وإن فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، إنه من الصالحين، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجدناه وأنا. من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ويصرناهم إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأرهب أقرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فأقرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحقق في الحرق إذ نفشت فيه غنم القوم. وداعوا جوة ليمان إذ يحكمان في الحرق إذ نفشت فيه غنم القوم. إذ نفشت فيه فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين إذ نبشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان لفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وصفا طير وكنا فاعلين، ودخلنا معهود الجبال يسبحنا وطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنع تلبس لكم لتحمل. لتحصلكم من بأسكم وعلمناه صنعة له سلكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره كتبنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين، وكنا بكل شيء. عالمين. من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ومن الشياطين حافزين، وكلنا لهم حافزين، وأيوب إذ نادى ربه أنني ما سني الضروء تأرحم الرحيم. وَأَيُّبَ إِنَّا دَا رَبَّهُ أَنِّي وَاسْتَنِي أَبْبُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ايناهو أهله فاستجبنا له فكشفنا ما فيه من ظلم واتيناه اهله واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآديناه أهله ومثلهم معهم رحمة وَذَا الْكِفْلِ كُلٌ مِنَ الصَّابِرِينَ وَاسْتَلَعْنَا زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ زَكَرِيَّا له وهبنا له وواهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه بستجبنا له خيرات ويدعوا لنا ثرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها والتي أحصلت ثرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها الامين وجعلنا اايات لي العالمين ان هذه امه قم امه واحده وانا ربكم فاعبدوا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن مَن مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِ فَمَن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِ فَلَا كان لسعيه وإن له كاتبون فلاك الصالح سعيه وإن له كاتبون وحرام على قوية أهلكناها. هم لا يوجعون صابوا جهنم Oh. <laughs> سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون إن الذين برقت لهم لا يسمعون حسيتها، لا يسمعون حسيتها، وهم في مجتهد أنفسهم خالدون. وهم الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحذرهم البدع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة الملائكة ودود وتتلقى الملائكة هذا يومكم منكم يليه لكم كنتم تعد يوم نطف السماء كطير سجمل للكتب يوم لقى السماء أبقي في جل الكتب كما بدأ أول خلق نعيده كما بدأ وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ان ان الارض يرثها عباد ديا الصالحون ولقد كفر غالبو من بعد ليكن ان الارض يرثها عباد ديا لا أرسلناك رَحْمَةً رحمة that are only لَكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِيدٍ وَإِن أَدْرِي لَعَنْ لَهُ فِتْنَةٌ لَكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِيدٍ قَالَ رَبِّ حَقُّ بِالْحَقِّ مال المستعان على ما تصف